كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طراط عزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويخزون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وَإِذْ طَغَىٰ مُوسَىٰ ثَالِقَ قَوْمِهِ ۚ قُولُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنۡجَاكُم مِّنۡ آلِ فِرعَونَ يَسُومُونَكُمۡ يَسُومُونَكُمُ ٱلۡعَذَابَ وَيُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسْتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡ وَإِذَا نُكِمَ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ نَجِّي وَإِذْ أَنَنَّا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَظَالِمُونَ إِن تَذَرُوهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادٌ مُّسْتَضْعَفُونَ وَأَنْتُمْ مُتْرَاكُونَ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ الله لغني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 ُمْرُثُلُم بِالبَنَاكِ فرَرَدُّ أَدِهُم فيِي ْوَعِهِ وَقَاُ وَقالَاالُ إِ شَفرَرنَّ بِنَا أُسِثُم بِه وَإِن لَ شَكك مَِّ تَذُونَنا رسلهم أك الله شك فاطل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تقضوا عنا ما كان يعبد اباؤنا فاتونا فاتونا بكل طالم مبين قَالَتْ لَهُمْ مُوسَىٰ ۖ قُلْنَا إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَلَا نُخْذِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنفكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واتفتحوا وقاب كل جبار عليم مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُضَاءُ مِن نَّارٍ قَدِيمٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُثِيرُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ ويأتي إِلَى الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَنِي وَمِنْ وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 وَمَا زَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَظِيمٍ وَبَرَجُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْمَلَأُ عَفَاءٌ لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شيء قَاالوا لَوْهَا جََ اللهَّهُ لَ لديَنَاكمُ سَوُلََن أَجَزِع الن أَن قَبَ مَا لَنا مِن نَحيِي وَقَالَ شيءَيْ قَُ لَمََّا قُغِي الأأَمءِن اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَصْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ قُوَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي بَلٰى نُبُوِّي وَالْأُمُورُ أَنْفُتكُمْ ما أنا بمفرخكم وما أنتم بمفرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آل امِلُ قَالِحاتِ جَنَّ جَنَّاتٍ تَذِرٍ تَتِهًا أَهَاهُمْ خَالدَِّ فيِيهَا بِ إذْنِ رَِّه خَالِدلَكِيهَا بِإِذِْ رَِّهِم تَحيسُهُم فيِيهَا فَلَ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 وَيَبب الله أَمْثَلَلَّ فِلَ عَهُ يتَذكَم وَمَتَكَمَة الخَبتَك كَشَجرَة خَبثَةٍ جتُسَت منِ فَوطِ الأأَمْ أُج تُتَتْ منِ فَوطِ الأأَبّ مَا لَه مِنْ قَر يسَبّثُم اللام الذيينَ آممَنُوا بِ قَوْل السابِت في الحيةِ الُّنيا وَفِآكام وَُبِّ اللام الظان وَيُبِّ اللَّام الظَّالِمينَ وَيَحَال اللهَّ ما يشاء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 جَعَلُونَ لِلَّهِ أَن دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّمَا طَيْرَتُكُمْ إِلَيْنَا قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَجَلٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَجَلٌ فِيهِ وَلَا خلال اللهم الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانفذ به فاخرج به من الثمرات رزق فلكم وتخفر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخفر لكم الأزهار وتخفر لكم الشمس والقمر جائبين وتخفر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعذوا نعمة الله لا تخفوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا جَنُّنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَنَجِّنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمَن نَّقَى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا وَارْضَ ولا تفجعن افسده من الناس تهوي الى من يرزقهم وارزقهم من الثمرات عللهم يشكون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم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 رَبِّ جَعَلْنِي مُطِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّ الْدُعَاءِ رَبَّنَ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا سَحْرَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ إِنَّ مَنْ يَدْعُ إِلَى اللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا مُهْطِئَيْنَ مُقْنِعِي أُوصِيهِ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِم طَرْفُهُمْ وَأَسْدَلَتْ هَوَاهَا وَأُنذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا سَيَقُولُ فِيرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِدُّ دَعْوَتَكَ وَلَتَتْبَعُرُسُلٍ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقَسَّمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أن كفهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله الله مسرهم وإن كان مسرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز من يبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مطرنين في الأطفال ترابلهم من قطرات ترابيلهم من قطران وترشى وجوههم من النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله تريع الحساب هذا بلاغ للناس يَرَوْهُ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذلِكَ شرَعَ